علشان ده يزال بقى من, من القلب م. فيبقى عندك القدرة انك تقول للمعصية لا انا مش بتاع الكلام ده م. زي سيدنا يوسف كده هاي لك مش انا مش انا تبتكلم في ايه معاذ الله الموضوع انتهى مش بقى ايه نغد وندي لا لا الموضوع منتهي الموضوع مقفول ولما حصلت المراودة الفتنة هنا بدأ اكبر ولما حصلت المراودة ماخذ بكنا ايه ذا يوسف عن نفسي بقى كل النسوة راودنا يوسف م. قاله مش بتاع الكلام ده رب السجن وحب إليهم يدعوناني إليه خدت بالك القوة دي جات منين إنه من عبادنا لإنه كان عبد فبقى عنده قوة إن المعصية لما قربت منه قالها إيه لأ مش أنا وده المعنى بقى اللي أنا عايز أوصله وأفهمه لنفسي أولا إن طول ما أنت كويس في العبادة المعصية قدامك ولا حاجة أصلا و ولو في يوم من الايام انت اشتهيتها بفضل الله ثم بيطعتك ربنا يصفها عنك